صلى الله عليه وسلم على زوجته الأخرى وإذا هي تخبره بمثل ذلك ثم دخل صلى الله عليه وسلم على من بعدها وإذا هو كلما طاف بامرأة من نسائه صلوات الله وسلامه عليه تخبره أنه قد طاف بها نساء يشتكين من سوء تعامل أزواجهم فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ودع الناس ثم قال لهم لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ما أولئك بخياركم ما أولئك بخياركم وإن أكثر من صلاتهم وإن أكثر من صومهم وإن أكثر من تلاوة القرآن وإن أكثر من الصدقة قال والله ما أولئك بخياركم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يوصي المرأة بحسن التعامل مع الرجل كذلك كان يوصي الرجل بحسن التعامل مع الزوجة ولقد قالت العرب قديما عن النساء ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم ومن نظر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وجد أنه أحسن التعامل فلم تكن ظروف الحياة التي تحيط به صلى الله عليه وسلم مع شزتها وبلائها لم تكن تؤثر في أن يدخل إلى بيته عابسا أو غاضبا أو سيئ التعامل يمر صلى الله عليه وسلم في مكة بصناديد قريش بل أيضاً بسفهائهم وجهلائهم فلا يسمع إلا يا ساحر يا كاهن يا كذاب يا مجنون ومع ذلك يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم ويدعو هذه الهموم خارجا فلا تؤثر عليه فيدخل عابسا لأن أحدا قال له يا مجنو أو يا ساعر أو يدخل غاضبا لأن رجلا فعل كذا وكذا لم تكن ضغوط الحياة التي تضغط عليه صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه وهو في ناديه مع الناس لم تكن تؤثر على حسن تعامله مع أهله من تبسمه ورفقه ولينه ولط في تعامله إلى غير ذلك بل كان صلى الله عليه وسلم ربما دخل إلى المسجد في مكة قبل أن يهاجر دخل إلى الحرم عند الكعبة فيجد من أدا قريش ما يجد فيسد عند الكعبة ويقبل أشقاهم ويقذف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور وهما يخرج من الناقة عند الولادة أقبل به أحدهم وضعه على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أزالت عنه فاطمة وهي طفلة في ذلك الحين ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لكن هذا التصرف الذي تصرفوا مع شدته وبلائه وسوءه لم يكن يؤثر عليه إذا دخل على زوجته خديجة فيدخل عليها عابسا أو ضائقا أو يتعامل معها بتعامل سيء بسبب ما يجد من ضغوط الحياة ودخل صلى الله عليه وسلم يوما أيضا عند الكعبة فأقبل إليه أحد فأقبل إليه أحد كفار قريش من ورائه وجبد رداءه صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يخنقه وأخذ يقول أنت الذي تزعم أن الله أرسلك أنت الذي تزعم أن الله أرسلك وكان عليه الصلاة والسلام يتحمل كل ذلك وإذا دخل إلى بيته رأى أولاده وزوجته من حسن التعامل ما لم يؤثر فيه الضغط النفسي الذي كان يجده لما كان خارج البيت ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا لم يسلم صلى الله عليه وسلم من بلاء يرفع الله تعالى به درجاته من كفار يتربصون بالمدينة أو من يهود يكيدون له أنواع المكائد أو أذا يجده المسلمون عموما أو من فقر يكاد أن يهلك بعض المسلمين حتى كان يمر به صلى الله عليه وسلم الهلال تلو الهلال تلو الهلال يمر به ستون يوما ولم يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار يعني ما طبخوا شيئا من لحم وما شابه ذلك وإنما كان طعامهم إنما هم الأسودان التمر والماء وربما أهدي إليه يوم اللبن فشربه وأعطى منه أهله وربما أرسل منه إلى غيرهم ومع ذلك كل هذا الضغط الذي كان يصيبه في معيشته لم يكن يؤثر عليه صلى الله عليه وآله وسلم في تعاملهم مع أهله في لطفه معهم فقل عائشة رضي الله تعالى عنها أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلي يوما في ليلتي قالت حتى إذا وضع رأسه على الفراش فمضى بعض الليل خفت أنه قام إلى بعض نسائه قالت فقمت أتلمسه في ظلمة الليل وقد أطفأوا السراكه قمت أتنمسه في ظلمة الليل قالت فوقعت يدي على شعره صلى الله عليه وآله وسلم قالت فاستيقظ لما وضعت يدها على شعره استيقظ صلى الله عليه وسلم فلم يصرخ بها ولم يسألها لمأيقظتني ولم يحنق ولم يغضب وإنما قال لها بكل لطف ممازحا قال لها جاءك شيطانك جاءك الشيطان الذي يوسوس لك جاءك شيطانك فقالت وأنت أمالك شيطان فقال بلى إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ثم أكمل صلى الله عليه وسلم نومه فكان يتعامل أحسن التعامل في مثل ذلك لم يحدث مشكلة بناء على تصرف تصرت به زوجته دفعها إليه الغيرة التي فطرت عليها فهو يقول لها بكل لطف إنما الذي جعلك تتصرفين هذا تصرفه الشيطان غلبك على نفسك جاءك شيطانك وفي ليلة أخرى أيضا فقدته رضي الله عنها قالت فقمت أبحث في الغرفة أتلمسه قالت حتى وقعت يدي على رجله وهو ساجد وإذا هو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما قال الله له فسبح بحمد ربك واستغفره فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي قالت فقلت يا رسول الله إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر يعني أنت على حال من عبادتك وأنا على حال آخر أظن أنك اليوم أنك هذه الليلة ذهبت إلى زوجة أخرى إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر وكان صلوات ربي وسلامه عليه يتحمل ما يقع في داخل بيته ملاطفا لأهله جميعا سواء من زوجته أو من أبنائه أو حتى من أبناء أبنائه وانظر إليه صلى الله عليه وسلم لما كان يلاعب أمامة بنت ابنته زينب وأبوها هو أبو العاص رضي الله تعالى عنه وكان أبو العاص قد تزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالنبوة قد زوج ثلاثا من بناته زوج أم كلثوم ورقية وزينب وكانت فاطمة صغيرة رضي الله عنها فلما بدأ صلى الله عليه وسلم بدعوته قالت قريش لزوجي لأزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم طلقوا, طلقوا بناته طلقوهن حتى ينشغل ببنات المطلقات في البيت والنفق عليهن وما شابه ذلك وينشغل عن دعوته طلقوا بناته فطلق ابن أبي جهل طلق بنتا من للنبي عليه الصلاة والسلام وطلق رجل آخر أيضا ابنته الأخرى فطلقت أم كلثوم وطلقت رقية أما أبو العاص فقال والله لا أطلقها وأمسكها رضي الله تعالى عنه وتأخر إسلامه سنين وذهبت زينب وأسلمت وذهبت إلى أبيها هاجرت وبقي هو من غير زوجة حتى هاجر بعد ذلك بسنين وعاد إلى زوجته فكان له منها بنت اسمها أمامة فأراد صلى الله عليه وسلم يوما أن يخرج إلى المسجد وإذا استغيره تنظر إليه فحملها ولاعبها ثم وجد أنه إن وضعها ربما بكت، فخرج بها معه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. هذه الرحمة إذا تعاملنا بها نحن اليوم مع أهلنا عموما خيركم خيركم لأهله، لزوجته ولأبنائه وبناته، وخيركم خيركم لأهله لأمه وأبيه وإخوة وأخواته كل من كان من أهلك فأنت له فاعلم أن له حقا عليك. خرج صلى الله عليه وسلم بأمامه حتى دخل إلى المسجد وهي على عاتقه قد حملها صلى الله عليه وسلم على كتفه ثم دخل بها وأبو العاص في طرف الصف ينظر إلى ابنته مع النبي صلى الله عليه وسلم أي شرف هذا وأي رفعة يشعر بها أبو العاص وأي تكريم يشعر به أبو العاص وأي تكريم للبنات عموما أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم بنتا على عاتقه ويدخل بها إلى المسجد فحملها صلى الله عليه وسلم وأقام بلال الصلاة وكبر عليه الصلاة والسلام وهو يحملها فكان إذا ركع وضعها وإذا رفع حملها وإذا سجد وضعها وإذا رفع حملها حتى انتهت الصلاة وهو يحمل أمامة تارة ويضعها تارة إكراما لتعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته أيها المسلمون جعل الله تعالى الرجل له القوامة على أهل بيته لما يعلم ربنا جل وعلا في الرجل من القدر على التحمل والشدة في الحياة وكما قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فضلت المرأة على الرجل بقوة العاطفة وما شابه ذلك وقدرة على تحمل أطفالها وفضل الرجل عليها بالقدرة على الشدة وتحمل الشدائد فكل واحد منهما جعل الله تعالى له ميزات ربما لم تكن موجودة عند الآخر فقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهو قد دفع لها المهر ليصنع هذه الأسرة الكاملة فهو المسؤول عن الأسرة هو الذي أنفق المال وفي الغالب أيضا هو الذي يصرف على البيت في الغالب وإن كانت المرأة ربما عملت وصرفت لكن في الغالب هو الذي يصرف على البيت ويوفر المسكن وغير ذلك من الأمور فجعل الله تعالى له القوامة لكن هذه القوامة ينبغي أن يعلم أنها لا تتضمن شزة وعنفا منه أو سوء تعامل بل اجعل في نفسك دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله إذا رأيت طفلك فتذكر هذا الحديث وإذا رأيت ابنتك فتذكر هذا الحديث وإذا رأيت زوجتك فتذكر هذا الحديث خيركم خيركم لأهله ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو قلوا ما تسمعون وأستغفر الله الجيد العظيم لي ولكم كل دم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه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 وحلم الفتى في غير موضعه جهل وكما قال الآخر ولا بد أن ولا بد من قسوة أحيانا على من ترحمه وميّك ذا حلم فلا بد من له من قسوة أحيانا على من يرحمه يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نتخوف غسان أن يغزونا غسانهم نصار الشام في ذلك الحين وهم عرب قال فكنت أنا ورجل من الأنصار نسكن في عوالي المدينة فأنزل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينظر هو في شأني في غنمي وفي مزرعتي وفي اليوم الآخر ينزل هو وأنا الذي أنظر في شأنه قال فأقبل إلي يوما بعدما صلينا العشاء وتأخر فجعل يطرق الباب يقول أسم عمر أسم عمر قال فخرجت إليه قلت ما الخبر أجاءت غسان قال وقع اليوم أمر جلل عظيم في المدينة قلت ما هو قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نسائه. عمر ابنته حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قال فتجهزت وصليت الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو كهيئة مغضب كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر ويجلس للناس لكن في تلك الصلاة كأنه مغضب من شيء صلى وخرج ثم خرج وراءه عمر ورأ الناس بعضهم يبكي مما رأى من حزن النبي عليه الصلاة والسلام قال فرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشروبه والمشربه هو مثل المخزن يجعلونه مرتفعا قليلا تحته مثل الأعمدة من الخشب رقى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس فيه لم يدخل إلى بيوته وإذا غلام أسود عند الباب فجئت إليه قلت استأذن لعمر فدخل الغلام واستأذن فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الي الغلام وقال لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فاردت ان اذهب فغلبتني نفسي فرجعت قلت استأذن لعمر مرة اخرى فاستأذن الغلام فلم يؤذن قال يا عمر لم يؤذن لك فخرج عمر وجلس في المسجد قال فغلبتني نفسي فرجعت قلت استأذن لعمر وكان عمر خلال ذلك قد دخل على ابنته حفصة فوجدها تبكي قال أطلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري لا أدري هو صلى الله عليه وسلم جالس في المشروبة يعني اذهب واسأله فرجع عمر للمرة الثالثة استأذن لعمر فاستأذن الغلام فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تولى عمر ذاهبا صاح الغلام به قال تعال يا عمر قد أذن قد أذن فرجع عمر ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو غاضب غاضب من نسائه لما طالبنه بزيادة النفقة وهو عليه الصلاة والسلام إنما يكتسب وينفق عليهم وكأنهن يقولن يا رسول الله أنت يأتيك من المغانم والغنائم والأموال الشيء الكثير واسع علينا في النفقة وهو يعطيهن كفايتهن كما يعطي غيرهن فلما رأى صلى الله عليه وسلم أنهن لم يستمعن لما يريد بالأسلوب الحسن اللطيف أقتم صلى الله عليه وسلم أن يهجرهن شهرا وجلس في تلك المشروب شهرا كاملا حتى أنزل الله تعالى الآيات التي فيها التخيير لنسائه النبي صلى الله عليه وسلم من أرادت تبقى معك فلتبقى على الحال التي أنت عليها ومن أرادت تطلق طلقت فاخترناه صلى الله عليه وسلم جميعا وهذا أوردته أيها المسلمون لأجل أن يعلم الرجل أن التعامل مع أهل البيت عموما الزوجة والأبناء لا يكون على خط واحد دائما نعم الرفق واللين هو الأصل لكن لا بد أن يقصوا أحيانا من يكو حادما فلا بد أن يقصوا على من يرحم نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيو ونجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا لاحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي ليحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين اللهم وفق جميع جميع المسلمين إلى ما تحب وترضى يا حي يا قيوم اللهم كل أهلنا في بلاد اليمن اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان واجمعهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم اللهم وحفظ جنودنا وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والكرم اللهم كل أهلنا في بلاد الشام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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين